هذا الحزب الشيخ الإسلام أبي السود رحمة الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نظم أحوالي وحسن أفعالي وخلصني من ألم الفقر والذل وخلصني من البلاء والغطاء والبباء ومن شرور الأعداء والشياطين من نفس الأمارة بالسوء اللهم اجعلني من الصلحاء العابدين والأغنياء الشاكرين ويسر لنا الانتظام في جميع مورنا الدنيوية والأخروية وحص المرادنا من الخير وأبعدنا من الشر والعصيان والذنوب والكبائر والصغائر وقربني بالعمل الصالح والصدق والعصمتي واجعلني من الصالحين اللهم يسر لنا الاعمار بالاعمال الصالحة وبالمعارف الالهية والعلم والفضل النافع بالحقائق التقائق ونبير قلبي بأنباء تلك المعارف والعلوم المشهورة بين العارفين والعالمين المحققين بنور الإيمان حال النزعي İakhir ümrü, bi an aqula, aşhedu alla ilahe illallah, ve aşhedu an Muhammedan abdhu ve resul, ve sallallahu aleyhi ve alaihi ve sabbih ijmaein, ve alhamdulillahirabbil alamin, bi âzamatika ve kibriyak, ya bediât semawat ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecma'in al-tayyibin